بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمذبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بنا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها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 فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولهم نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرّها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهها إنما أنت من ذو ما يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا أو بحى